my طريق <تصفيق> الظلام وآجلهم وغسما مردهم وأكثر من مهتمين أما بعد اخوتي الكرام هل بارك كان يجعل الله جل وعلا في الزمان والمكان فمن بركات الزمان تلك العشر التي فيها ليله القدر وان كان رمضان كله مبارك الا ان بركه تلك العشر تفوق جميع الازمنه فالله جل وعلا جعل فيها تلك الليله التي هي خير من الف شهر ولذا فان الخاسر حقا من ضيع تلك العشر نعم لقد انقضى رمضان ومرت ايامه سريعا فسبحان الله فان مواسم الطاعات والاوبات سرعان ما تمر وذلك لاننا نعدها عدا فالعبد يمضي ويقضي لكن العبد لا يعود ايامه ولا يحسب تلك السنين لكن مواسم الطاعة نعدها فلذلك نشعر بسرعه مرورها والمقبول حقا من قضي وان ايامه تمر وسيلقى الله جل وعلا فانظر بما تلقى الله جل وعلا به من عمل اخوتي الكرام الناس تموت من حولنا يتخطفون تخطفا انسان صحيح قوي مرض ثناء مد بغير ضرر جاءت ساعده وانقضى عمره وانتهت ايامه فاستعين حقا من اغتنم تلك الايام واجتهد فيها في طاعه الله عز وجل وفي رضاه فكل شيء يهون كل شيء يخسره العبد يهون لكن خسارة لهم ما أن الله جل وعلا مفلسك ليس إن كلمة عمل الصالح e olha وطارق الاعمال الصالحه الى صلى الله عليه وسلم يقول بها ولا يترك هذا الا من عاشره معاشره كامله اليوم كله وهم زوجته النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانت في الاعمال الصالحه قالوا يعني ابنتهم والخاطئه منها هنا ان من النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فما فيش مشكله لو مشتهدش قوي في اعمال الصالحات هذا غفر له فقال احدهم اما انا ساقوم الليل ولا اترك وقال الاخر واما انا ساصوم النهار ولا افطر يعني يصوم الصوم سردا. وقال الاخر هو الذي دمر ها قمنا قصيا على على حد الشهوه يلهى باقصيا ها انني في الشك ان هذا كان حال الصحابه رضي الله عنهم الاجتهاد والهمه في الطاعات والعبادات شوف مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه حديث في الصحيحين البخاري يقول ان كاني من قريش ذات حسن فجا... فجعلت لا إليها اليها مما اجب من القوه في العباده في ليله دخلك، ما كان ينظر الى عروسه وهو شاب في رجعان شبابه ما السبب الذي صرفه عن تلك اللحظه التي ينتظرها شاب عفيف خلق قاده لكن تعلق القلب بالله عز وجل صرف عنه الشهوه قال فجعلت لا تنظر اليها لا يلتفت الى الروعه وهي امراه حسيبه جميلة فذهب فشكى عجب يا اخوتي والله ان عمرو رضي الله عنه يشتكي ولده لانه طار الدنيا وطار اثباتها واقبل على العبادة والطاعة لكنه قد اغفل امورا ما يبغي ان تغفل ابدا في الحديث السابق الذي ذكرته ثلاثه نقر النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقهم على ما يعني هناك ضافه ووسطيه في العباده ما ينبغي ان تترك امورا كثيره وتقبل على واحد العبادات متنوع وافضل شيء ان تتقرب الى الله عز وجل بمجموع العبادات كما يقال تضرب بسهد في كل باب يقول لك حظ من الضيان وحظ من الصيام وحظ من النفقة والصدقة في سبيل الله ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن فيك ان القران قال في كل ليله يعني كان يختم القران كل ليله تخيل فيقول ويصلي يقول اقوم ليلة كله. يعني كساك ولا سنه قل الله يطرورك هذا حتى يغطي قرآن. ثم يتصبح مباشره قبل الفجر ليصبح صافيمك. فإذا لذة لا يدرمها إلا من جوة. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الكدس بالله عز وجل يا إخوتي والله سعادته لا ندرها سعادة ما فيش أي متعة ولا شهوه ولا لذة في الدنيا توصلك إلى تلك اللذه لأنها متعة للنفس لا للبد فقط بل هي للنفس فكان له الصلاة يتلتدون بالانس بالله عز وجل فيانس بالعبادات والطاعات مع انه يأكل كسرات من الغنس يقول نهل ويقول والله إنا لفي نعمة نعمة نعمة, نعمة السكر والنغار هو في نعمة لأنه رضي بالطريق واغتنى جميع في طاعه الله عز وجل لو علمها القلوب لجادلونا عليها بالسيور فإن كل مبتن للماء والملك والمياسة أي شيء يبدأ به نور ذلك يبدأ السعادة لا شك صحب الله يشتهد محسين. ليه e até o outro. Se o pé no وعن سائر بن مسعود الله عنه وارضاه بان من ختم القران في اقل من سلامه لم يقطع فكان حال عبد الله ابن عمي رضي الله عنه انه استمر على وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال يتقوى ثم يصوغه على شأن يصوغ يتطور يتقوى ثم بعد ذلك يصوغ تلك الأيام حتى يرضى الله جل وعلا على هذا العمل الصالح. وكذلك في التيه وفي الصيام أيضا في الصدق والنضافة في سبيل الله لا رحمك الله. أن العمل الصالح مقتصر على القيام والصيام وتلاوة القرآن تبطل الله عز وجل أن أبواب الاعمال الصالحات كثيرة جدا ومفتوحة لكل عباد الصبقة وبرفانة والصبقة أن الاطعام في رمضان أن تضطر صائبا ان تفطر نصره مسلمه صارمه فلن اجرها باذن الله عز وجل اجل الصيام وحسنك باجل الصيام فقد ادخره ملك المنان عنده وهذا يدل على عظم الأجر عند الله عز وجل إلا الصيام فانه لي وانا اجزي به طب انت لما تفطر صائم من بذات المصابه ذوي الحاجات والعود كثيرون والله يا إخوتي ولا خير فيه الا تواسي اخواننا فاعلم ان هذا العمل يرفعك الى اعلى درجات الجنان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كثير الصدقه ينفق كثيرا و اجتمع في يومه فبعت له حتى فتنا بسمك فطهي وجهز و وضع السمك أمام الشيخ كالكبير في السمك فأرد أن يفنع عن السمك فإذا بسانياً يطرق الباب من؟ قال أعطرهم الله قال أعطرهم السمك نبوءه شو سمعت كبيرا وجهز في مراته السفر كذا لشريكه وقلش لها زمان فاذا جاء السائل قال اعطوه السلف فقالت امراته عمرو يا ذا الرحمن نعطيه مال مش مشكله وسيدي اجي قال اعطوه السلف لقد اشتهينا منذ زمان و اشهدنا حتى of